يا بلادي نفسي تيجي تشوفي ربي نفسي تيجي تشوفي حب لكي يا بلدي نفسي تشوف نورو نفسي يملك عليكي Highly in